بism الله hin الرحman il الرحي Ha miعَ si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 تكَادُ السَّموَاتُ يتَفَ الطرنَ مِ فَووقِه وَْمَل إكَةُ يُصَبِّحونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم وَالْمَلائكَةُ يُسَبِّحونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغْفرِونَ لِمَا فِيأَرُم.